شجنيه يا يا يا غير الضن يا عباز شجنيه اخويا والحزن نصفين شجنيه يا اي الفرح واليوم شجنني جبتني وضيعتني يا شوية جبتني وضيعتني يا آه هذوم ما تقبلك واشوف جين الكربل افتني يا عب المرجلة انخاكوا صوتي تسمعا يا اللي على شاطئ المشراعه عن خاطه الصاطت اسمع يا اللي على شاطئ المشراعه يا خويا صرت مضايعه يا خويا صرت مضايعه سلبوني حتى ما حزني يا لي انا الحزن الحزين والحزان حزني يا لي يموت بقلبي حزني في قطع الشفايف وسد في قطع الشفايف حزني او كل شراييني سوايا هه كل شراييني للعمو حزني اباد ما عين يضيق ح الخايب لا تشوفه يا صاحب القلب العطو طايح يا, يا الخايب عينك على خيامه وتشوف عينك على خيامه يا ابو الغيره درو ودنا يا لي ودنا يا ابو فاضل سبا نغرب ودنا يا يا تقوم من هدول الارض الوطن ودنا يا اخويا مرمرتني الغادريه يا يا اخويا مرمرتني محترب يا محرام ولنتجي يا قافلي بنارته الحب الغيا وين يا البناها من ya lbina har ndalji minil hiran foota ndalji la maha zaozen na har ndalji la maha zaozen na har ndalji la maha wa law ya wa law ya ya dehr al-zam mush وانا ويا من اسمع وان قلبي وانا ويا وضل بس اسفج بيديا اي وضل بس اسفاي الشاعر علي الصلاطنه يا يا ما عندي امر و يا يا ولد تدري الشماربية تدري الشماربية ايش سوى وصوت على مدني تلوى ايش سوى